وفي مواجهة أزمة الرفوف الفارغة، حثت متاجر بريطانية كبرى عملائها على عدم اقتناء أكثر من ثلاث عبوات من الطماطم والفلفل والخيار والخس وأكياس السلطة والبروكلي والقرنبيط والتوتي.